وَكَذَلِكَ أَثَرناَا عَلَيْهِمُ لعَلَمُوا أَ وَعدَى اللهَِّ حَقُّ وَأََّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَن السَّاعتَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذيَتَنَ زَعونَ بَيْنَهُم أَمْرُهُمْ فَقُولُ بَنُوا عَلَيْهِمُ بُنْي نَ رَبُّهُم أَلَمُ